وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ قُرُونٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أتبع إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قَالُوا إِنَّا قَتَيْنَا رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنذئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض بحاله وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا فلمة فبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه